اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم لحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوة جنة تفسير في القرآن كريم كهاء درسي جننانا وقلنا رب الله من سورة السبا وقال الذين هوا وحي الهدين كفروا قالوا لن نؤمن رمائما إنه بهذا القرآن القرآن كان ولا بالذي الدين دي كين رمائما إنه بين يديه قرآن كورك سبنا ولو ترى هذا الكلهات إلى هنا إذ وقت الظالمونك وقردين مشرقين تا موقفونك والچورجين أيهين عند ربهم رب يرجعو حالقك عنين يوم بعضهم قبل كرد إلى بعض قبل كالي ألقوا له ذلك يقولوا الذين كوي وحي لايهن أستضعفون للضعيف صدي للذين كوي وحي كلايهن يستكبروا بسوأي نيسيه لولا أنتم إذنك هداد نانشري لهين لكونوا وحانها لهين مؤمنينك وحقر قال الذين كوا يحيرا دين استكبروا اسوين يس يوم احد ا للذين كوا يحيرا دين استطيفوا لا ضحيف صوا افضاعا يا طاغره يالك ا نحن ان ربنا سددناكم من كل جهه لين عن الهداه انكم بعد ارجاعكم مركونين تكجال بل سددني كجيدين ان مغيه مجرمين قوة الدنبين اليال وقال الذين كوين ما انت ايلهه وقال الذين وقوين ايلهه استضعفوا لا ضعيف صلاح للذين كوين اي كله يستدبروا اسوأي السيئي بل مكر الليل بل سدنا عن الهدى هنوك وحن نجد شادي مكر الليل والنهار في الليل والنهاري هبينك يمالك أبسر قوله إذن إذن وقتنا أبنكي نوسمينه إذن تأمروننا أبنكفره إذن أن نكفر بالله الله ينكو كفرنا وأن نجعل له آن او يلنه انداتاً كوالله مديال أه واصروا لمادي قولوا ووحي قرصدين أن, أن دامت قولوا مؤيشاً لأيته لما رأوا مركا يركين على حذاب حذابك وَجَعَلَ الْأَغْلَالَ كَثِيرًا ذِيَ يَلْمَى إِلَى إِلَهِهِ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كُوِيَ قَوْرَهُ وَكَفَرُوا غَالِبَي هَلْ يُجْزَوْنَ مِثْلُ مَا قَدْ عَمِلُوا إِلَّا مَا وَهَمَ هَٰرَ كَانُوا أَيَحْمِلُونَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَٰهِ وَإِنَّا كُنَّا نُغَوِّرُ وَرَنِينَ غَالِبًا مَدْحَبَي جَوْرَ سِرِّ الْكُفْرِ أَيُغْنِي مَدْحَبَيَنَ أي إي أي إي إِذْ تُؤْتِيَنَ قال تعالى الهوين خليل وقال الذين كانوا يحبون ذلك فروق قالوا لنؤمن لن هما أنه في هذا القرآن قرآن كان ولا بالذين الذين كانوا يحبون ذلك بين يديه القرآن ورتي سكسرنا بالذين بين يديه وحيوا ذلك بما نزل قبله من القطب القديمة الدالة على البعث والنشوء كالطورات والنجيل وحينيهم كنتم تكور ريدي أصلاح سوكرة أيبنا تسيه إلا يسي صبحنا أيقنا الحميم وإنما سيد التوراة يا إنشيل سأسي قال لي لهذه ورابي الله ديكنا دي الحميم وإنما بين يديه قرآن كورتسكو سبنا أي ولا بما نزل قبلهم من الكتر القديمة الدالة على البحث والنشور كالتوراة والإنجيل إلهي وين اوخد سبحان الله ولو ترانا غصبنا وهذا دارك لي هي إذ وقت الظالمون المشركينتي موقفونه هو اللتوتيه عند ربهم رب بده تؤتيس يرجعوا حاله واللم ير اللتوتيه بعض قبل كود الى بعض قبل هذا لا يكون ير وين ولا جره واصي دينان بينهم باللوم والاتهام واستعنيا واسعنيا بعد أن كانوا في الدنيا متناصرين متحابين ادون كانوا مرك يكون فيا الى شركيا الى شرطه اولينيه بعد يشعلوا اسقانسيه اهيه مركه يرج بعضهم الى بعض يتراجعون الكلام فيما بينهم وباللوم والاتهام وعنان ايضا الاسباب آه. بعد أن كانوا في الدنيا متناثرين متحابين علابنوفا فسير يرجع يقولون جملها مفسرا يكون فصيله الا يقول سبحانه يقول الذين كوي وحيليهم اسقط الفولطحيف صدري والاطباع الا وحولده او لوده وحيليهم القاده والاطباع هجاني يال يا يال مرت قدك اتباع ay ayabu shirkiga iyo markiga neesha lugu mado malee go aan waxba ka ugay kaliya uu saabiyan wiil loo yaaba tahay ibrahim waxa weyn uu saabiyan wagar tabayeen xogay u yihiin garabay u yihiin gashanka u sideen wiixin loo sheegana wa qaatan madaxay ruuxaan wa atba'li mustaqbirin tuna wa qadadi wa dadki kuufiga iyo shirkiga iyo bulmiga hoganka u hayay ay ayabu markiga mareegay ay haqa aik ilaay batweeraha oo xaqaq ka hor keenayay oo shubahaad ka inta badan ki fekaraan ayay aan bat kale waxan ku qancinaama ala karra xaniiba waxaan leenaa saaf saasdaas subax nin kan waasas nabigeeyo waxa weyn diinki ayay dacmi ya bean abuu usmaayna ya iray weena marka wuxuu subxaana yaqoolu ku wahilayhi alustu difu ladayib saday lil ladin ku wahilay kulayhi istagbaru iswaynisiye lawla antum idinka ka dadan jiri lahayn ay lawla antum mawjudun idin ka dadan jiri lahayn lakunna an nuhaana halahum mu'minina wa haqqahum iyya idin ka haqq naga horisteedteen idin ka balaayada no meregaydan no mereywe idin ka, ka haqq naga horistegey qala ladina kuy wahaylade marka qala ladina waska istinaa wahay ka digantay ire jawwaa su'aal neshukutay jawaabuta معنى لمركي أطباعي سيدة إلى هدين ماذا قال المستكبرون؟ لا يكون جواب المستكبرين تي إله النشع إلى وغير السبحانه قال الذين كو يوحي لذين استكبروا وسويا السيان وألقابه وهجان ياركي كفره يشيركك للذين كو يوحي لذين استطعفوا الله الضعيف صلي أن نحن عن نقب مياه سددناكم من انكألني عن الهدى بعد إذ جاءكم مركو يميت كاقبال ما كننا نقول يمين كتاب قال له سود شيء ما نغى انكه دا كما ايري كنتم وعارهب المتهمين قد دم باليال اه كان حق الرب ساسيكون هذا وقال الذين وقال الذين وحي فانت يقولون الذين كوي وحي يرد يقولوا سيكو اكنت سرتوا مستقبلا وقال الذين كوي وقال الذين يكونوا وحيدان استخفوا وضاع الصوائق اضاعضاها طاغريال كوها قمانطا للذين يكون وحيد كلابن استفبروس وينيسيي وقاددي هو غاميالك يا دنك دلا جوجين وحي يرهدان بالما كرلي ونهار مر كيردان اما وخقين كان عن الحق مكر الليل والنهار أي مكركم في الليل والنهار إضافة بمعنى فئة مكر الليل والنهار بل سدنا وحن لغتشه يعني الهدى مكر الليل أي مكركم في الليل والنهار سرقوم كي أدمره هذين يمالك وانتنوفر السطان طلق الشان ادوحوين بروبغاندو حق الله بحرطة انتصاد دياردان ab no dibaydeero ku shaqeynayneey idu waqtina makrigaa ka maleegayde taamuruna atna farayde annat fur billahi allahina ku kufirno awa naj'ala law an u yelno anda dam kuwa ilahi lam yalqa sida ilahi loo caabudo loo caabudo ilahi sida loo tuugo loo tuugo kuwa ilahi la garab diga jira tiinaa u daliil sida naatu sayid shubahaat daqan tan يراول خير سبحانه واصر وحي قرص بين الفريقان وضمك حظ القاده والاطباع ورمي وروي واصر وحي قرص بين ان دامت شليته لما راول عذاب عذاب في مركي اركي مركي عذابك اركي ولو كل ويش لايه يا الهي لبد و نور شيك قلبي قاده هي مرحضاها ما اغنى عني ما, ما اغنى عني ماليا حركه عني السودانيه على على يقول لهم قولة الدفاعي واكرة وحوية المال كيبي يعني ما نحن ماضي حتى الله إيه السعب مع المكوكات قاطئ محيطك آآ محيطك سألتوا ليه قلاتي كان هو إسكاء مركي اللي قدر النقضاء وطدك الشري أي قربان كوستي دين بعض اللويالك أي قدر النقضاء أي إسكاء على حليا وحيليهم إذ تبرى الذين الطبع من الذين الطبعوا ورأوا العذابه وتقدعت بهم الأسباب وقال الذين اتضحوا الله الق نو اننا كره فنتبرأ فنتبرأ منهم كما اتبرأوا منا الهي و انا سبحانه وتعالى وغير مركي كبرن مقام قيل راعي مضحى ذكر الراعي ادف في ناحيه اركان مركا استخلع عليها علي ك اتباعدها الهي الله يؤدون كمرن علش ان كبرن مقام سوي نوبرن مقدين امر ان كبرن مقام و wa salaayta oo ka dhig. Qaalta taala ilaahu wuxii wajalnaa al aqlaala katina baa kathiiraba oo marti idanku sitee oo kale wa kuuma malaaigu sitee naar ah agacmooda iyo qortooda la isku xiraya faasalo soo mucina yalkaas porta wajalnaa Al aglala kattina bu. Fii a'naak Kafaru kui koruhode. Kaferu gelu me. Hel yüczeuna miyallugu avalmarina. Illa ma amelki mahani. Kaanum ey ahelyen قال تعالى الوحيين وقال الذين كلوا حيوا رهدين كفروا قالوا لن نؤمن خمان ماينو بهذا القرآن قرآن كان ولد بالذي الدين كين خمان ماينو بين يدين هرتي ساقصنا أي بما نزل قبلهم من الكتر القديمة الدالة على البعث والنشوء كالتوراة والنجيب مر همين اللي يرهدين مر بحثي وَرَأَوْا طَرًا هَذَا ارْتِ لَهُمُ النَّبِيُّ رَسُولًا إِذْ وَقَفَ الظَّالِمُونَ رُكْبًا مَاءَ الْمُشْرِكِينَ طَاغٍ مَوْقُوفُونَ كُلُّ جُثَيْءٍ أَيُّهَ إِنَّ رَبَّهُمْ رَبُّهُ أَتَيِسَ يَرُجِّعُ حَالَهُمْ إِلَى يَنَنِ لُجُثَيْءٍ بَعْضٌ قَبْلَكُمْ إِلَى بَعْضٍ قَبْلَ كَأَلْقَوْا هَبَلًا كَأَيُّوبَ تَرَى تَتَخَوَنُ الْكَلَامَ فِيمَا بَيْنَهُم بِاللَّوْمِ وَالِقْطَابِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فِي الدِّيَارِ مُتَنَاصِرِينَ مُتَحَابِّينَ أَيُّهَا هَلْكَ اسْخُلِ اگر بلاد یمری اگر بلاد اشیق اوا ایتاگیره تا وی تیگیرن یو کلی گوی ودی کر ایگو حوالت اسکو ایرینن اسکو ایرین تو اراقم الا نو فسیری یقول الذين كفروا وحيراهم وصفوا الظعيف فروءت بعضها طاگیر ياك بابن کا الذين كفروا وحيراهم استكبروا اسویریسی وقادوا بعض الك ولگا بعد لما تاگیر لمدنا الصخر غرابيا غاسان الله عمان نحبو هاتی کر وكلهم they stand up and get rid of those people and get rid of these people and might take it, and come quickly and hide with their blood. Journal with everything that God allows, Gospels and Jewish Baal, He said to those who say이를 know if they hope you willühl federal all in the 음force. He said he is انما هو ولي الذي لقن كتابه ايصبع من اطباع له رواقرافتن بل قوم تريد ان كمان نجدن اللهويه قوم وقال الذي نك وي عليه اصطففوا الضعيف صدرك للذي نك وي كرايه استكبروا اسوينيسي بل سكداه مكر الليل والنهار سدنا وحان نجديه عن الهتانونك مكر الليل والنهار مكركم في الليل والنهار سرقل كمي هذير يمال سرقل كميليغي ده وقتنا آت مكر كميليغي ده تأمروننا آت نفره بالله الله نكفرنا الله نجعل عنوية من الله الله أن داتاك والله مدياله لك ربك وأصرر الله ربيكو حضا وحي قرصده أن مداما تشليته لما رأو العذاب عذاب كماركي أركه وجعلنا الأغلال كاته نديه نوحا يلنو إلهيه Siia on natuledine kuju korroode, kaffelukele, zona mu juudsõna miallu, abal marina, illama anna fimahne kanoa ja haie, ja ma alata alla irahu iri, ma ma annan diri, hiirtariatil mega إلا قال حالا إي رهدين الله نحن مترفوها قريدة كوهو دي الله الرحيي إنا أنه بما الدين كي أرسلتم به الدين كلا ينال الله سوف كافرون كويكم كفرياً وقالوا إي نحن اننا اكثر كبالا منكم في الدنيا اموال حق ماليالك واولادا حق عرورتك وما نحن ان نكون ممن مرض ادونك الها ما نغسيي بمعذبينك والغافل اخرته اخردا قل نبيك صبار إن ربي ربك يغفر وهو واسع يرزق رزقك لمن يشاء وقفك بدونه قال يا ومدكو الظهر الواسعية ويقدروا أنه يكون إليه على من يشاء قفكو الظهر قفكو اللي ينجح عليه مدهساً مالكو ولكن أكثر الناس أنت أبو بضنه لا يعلمون ماذا هو؟ أن الله يفعل ذلك اختباراً لعباده إن الله ينجح مالكو الظهر ونجحنا امتحاناً ماذا هو؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَمَا يَلْكِنُونَ مَعَهُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ حَرُوتٌ مِمَّا مَعَهُمْ بِالَّتِي يُضَارُّ قَرْبُكُمْ يَوْمَئِذٍ عِنْدَنَا عَجْتًا زُلْفًا دَوِيًّا إِلَّا مَنْ آمَنَ لَكِنْ مَنْ آمَنَ وَقَفَ عَلَى طَقِّ قَرْنِيَةَ أَوْ عَمِلَ صَالِحًا يَهْدِي وَنَجَّى فَوْرَئِكَ الضَّكَّ لَهُمْ وَحُسْنُ ذَلِكَ جَزَاءُ الضَّعِفِ أَفَلَمْ يَرَوْا بما كان الابا المريض أي ايسمية وهم ضدك ايمان كي حملك صالحة لكي هلأ آمنوا نواك وآمنوا في الغروفات قرارك السريء اي شنب الاحجيدي آمنوا كيه من كميع ما يكرهون وحكا سيب بصداعنا آمنوا كيه والذين ضدك يسعون كالشقينا في آياتنا في إبطال آياتنا اعاد كين الله غورنتوره نعاجسين حالا اينو قدريا ان كاجسين ان اقاضنا اولائك قواص مقترون واول حاضرنه لكينه في العذاب عذاب لا هيسه قل نبي إن ان الرب ربي جاي يقصد وهو صحيح يا رزق الرزق ده لمن يشوقك دوره من عباده ادلوه صحاله وكمد ياه ويقدر الا يكون الرزق له لمن يشوقك دوره وما أنتم دينك وما أنفقتم و الله وحيات بحضار ومن شيء شيء أهد فهو الله يخلفه شيء يقولون بادل أيوه إن اي يخلفه لكم بدلوا الله إن كاسين وهو الله خير الرازقين انت وحرزاقوا وكانوا خير بلا الله سبحانه وتعالى يقول صبر سينا يا نبي جيسا صوبا الله عليه وسلم إذا انت اطباع دعوه ايه دريقي سرعه وقالوا الشيء بمان ولي يتبع رسوله قصد الله صوت ديرو امتنا اللي شبت الله صوت ديرو وحا كور إما يقول انت مقع عليه انت مالك لئ إيا انت مناصر تأييك كفر لديه درجة هاي سرطة وحا نقول انت دعا الفضاء عن بيادة الله يقول دو عفلا بدك فوقرادا بدك تاغتبر بدك عسى حقهم يجري بلقوم المخفيريه مايكو يرايدن نبن أن انؤمن لك وطبعك الارضيون وامينكم بين عير الكراعين را امده كوغي نيت اه كووهوسيا كوهاي سيبو خلق قوم صالح فيري كو لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من غربه hay kuu yaa gawo riyo oo inkas ka daa socda ninka saaliixeen midinka og a waadinka iskarafay midinka of in xaq Rabbi laga soo diray qalu inna bima ursil bihi mu'minu wa inna Allahu minna shakirin hay da wariyada ma wax maanu anagu waar fu maayni ah waxa la soo diray qala ladina سلاسة أهاتف تلك سلاسة أهاتف تلك المركبة مطرفوها حافظوه لي وهم أولو النعمة والحشمة, والحشمة والثروة والرياسة أيه وصدح الله أولو النعمة هذا كان الناس سيستعمل صدحوا ليه والحشمة هذا كان مرعاً سيستعمل أيه المادة بحر ومارعة لا يعرفوا ليه المادة كهي بيسته والرياسة تتكى مدحوة صديح ناسا حقا ما يجبت. انت مدح بعد الله أنه يستماعان صديح ناسا كوني ما يشرتك والذي سيستردد حافظ تقول انت السؤالي هو ليه حديثك إما أبي حاتم أمير رزين وضوه لي لرامنا يشرته الشركاء انت نابيك الله صوت ديري منا صفين مركب كيكل ومركب مركب ومغلين نابيك الله صوت ديره ورقاته صوتها نقول كورا منك الله صوت او نابي ينهي له مركاس ورقد اي موغيرين منكاس هل قف فاتورهش مرهين انما طبعوا اراد الناس ومصاكنه بدك تقول لي تي يا ضيعه يا هل من مطرحهم الراحي سايس وقت اخر مرى لما مرق ورقد وانت اسكو اكين كانه هو ونيكو جبت ورقهيه او مركو سلسي سلسي سلسي سلسي. انت اسكو اكاي انا اسي سويت سوسردن تمكين الله باليوم صلى عليه وسلم نينتي توي ورقه انتم تغيروا كلير الى ما تجئ اليه حافظه ابو يرينا ان كاسا دينه اشر مر كاس يري اشد انك رسول الله وحان قريا ان تاي رسول الله ما والله لمكده فرنس لا منك ولد فوق مكسبه ما يوجد وضع علمه في بداني رسول الله مر كاس انه لا يحث نبي الا تابعه رذاله الناس ورساكين ولي ليسنا بلا مصدر الا فقراض بضكه وصيه يعرائي تاسن كوكرتو ينطب اليه حديث كي صحيح ها يرسلو كل يتطبق كي وينار رومانت هيركو ابو صفيان بكو ييراي وا ويدي و كله يريد يا حاي مضبط الشراف ترى مدعه يسارع مصبطي وصي مركاي سير مايا بلض افاه و ها راعي بضكي طلب يرى ييري مغرك هيرق المحوي الله لين كان سماد انو يها موقته وداد كرسو شرايع جيرك marka wa alaamat la yaqan haqq dadka tarata yara inta badan ra'i jiree qala ta'ala ilahu huw il marka nabiga la sawsi nabiga halimiyya hadait dadri ya rak ra'a qa'imti badneet mabahdid mal qarin ti tat magha haysekahum imadin قالت عليه الروح يريد وما ارسلنا ما ننذر في قريه النجار دهجد من نذير نذيرا من قدقه اي نبي اه اي رسول اه الا قال حال اي رهبه امه مفرفوها مغالبا قوه اللغه اي مالك لوو راخي اي مق علو انما انبو بما دينك ارسلت به لئن لا صدقت لقافرنك وكفيا نسيديك انت الرحيم <تصفيق> وقالوا حيره نحن ان نرى اكثر بابا منكم دينكم المؤمنين في الدنيا اموالا حجم ماليالك اي واولادك حق وقالوا وحي لهذه نحن عنق اكثر بما اي منكم ان كن مؤمنين ترصد انت رعبي في الدنيا ان كن بضان اموالا حق مال يالك واولادا حق عرورته وما نحن عنقون منه بمنذرنكم والعذاب في الاخره ما دام ادونك الى, إلي وحنسيي إلي وحي دليل اتيلين اليه ونشلي اه الى حين النشلي هي هي النصيله اوجي الى شيء وحيست وعيالهم دليل المطهر المجهل لكن هو تهيلم ماشي هون بكدع وهل كاس انو قديم مع اكو كوسيو او قاضي كان فقير كان ان هنا إليه وإنه يحصدون أن ما نمدهم به من مال وبالين نصارع لهم في الخيرات بالله يشعرون موحي أمرا يوحي نسيا لنا إنه مالك يوير الشعاء إنه خير لسود الدبيب وعن تشعرنها ما يدري ما يلوى امتحان أوه. امتحان يروحوا الى سبحانه قل وحق ترى ان الناس سوبر جوه هدا يراغي وان كمال يا حرور بالان ما ساسرتي اخرنا لعذاب ما قل وحق ترى سوبر ان ربي ربي يبسط وواسع الرزق رزاقا لمن يشاء يقف دون ويقدر ويقدر على من يشاء تفدون ما تستوي الى الخير قف الى هيئته مالك واسيا او المباشرين بالكما قال اقلني أقني يكوى إليه واصي على قف وجعني متؤون أن أبي هم جعلنا واصيه وكفرد أياه أبوها انتبضنا أمض مركع قف إلى هايه وشعني فقير كأني سوما تشيده أبو هرية ما في كورتسو قعدته قول أسوأ آآ قعدته ألباب كمسايد لقول محمد صلى الله عليه وسلم أتنجح علاش أبو حرتين قعدته بالله ما يكون قف وجعني هاينا فقير وكأني متؤون أن أبي هم فقير و كل ما هو انتحان وحكا لا تصبح الله لا يمكنك أن يقول إنه قال لك ويجعلين مننا مالك إله الحجر ولكن فرنا سيداتك انتوقوا بأدانه لا يعلمون المؤكة بحيث نقول أن الله يفعل ذلك اختباراً لإباده مالك المطل الصينة المدلجة دي سنة وانتحان مالك القدر إلهي اللفك وواجهي مالك ووكو الصينة إيمانك سكوة الدينة وقفتها نحادياً مالسوة جالوبة أنا مالك السحادة إلهي وقيل علينا مر مالك وحا لو سينه وا امتحان مر كاسو قد كدع مر وحا لو سيريا وحويان واقف الى هي اوقيه مالك ودييبته لو ديري اماده انفع ابنيه حك إلهي حكمات اسو مسجد كمال انتاس او دميه ماركاسا الهي ويردين فقيه الويردين الله يرحمه حي يوف سوما تي ماركا مالك سينتيسا يا سي لاانتا وارين حكمه سبحانه ولا اولادكم ارتلن معها بالتي نضت ارذكم اينده وين اذا انبرقت maal kiin ee yar uurtin faas alahu dowad meed maal aan leeyay afaran leey may faas ma tusayri meed ay u dowdo dhigray ku ceeli ma tusayri illa <teeth> man ana laa qofana nisiifna wa hay muttasil markas ma noqon illa man qof ma hare ay ma murugeeyay aw amila sameeyay saaliha amal wana aksar barkas waxay noqon am waasha la siyo ala wugduwari illa الله wuxuu adeegsanay wixii alla مرك قوفك ايمانك يعملك اي صالحا عروتي سي مالكيسا حب هو غدواره لكن اي وري مفصلتي استنعم مقدعه لا من قفقي امنه حميه او عمله سميه صالحا عمل ونسك الا من امن من, من عمل إلا من أمر الله لمنقوفي آمنوا به إلى الحق وعمل سوياً صريحاً عمل وناكس فولائك ضدك لهم وحا اسماي جزاء الذئب في ابل مرين لا لا لا باي ومن اضافه الموصوف الى صفته ابل مرين ولا لا لا باي سبت اعتقد انا سمين اضافت المسير الى مفهوله ايضا نوالك ابنك فأولئك ضدك ايمانك يعمل كالصالحا لك, لك لهو عوثنا هذه جزاء الدعف للابدة لسكو أبا المرينة لسكو أبا المرينة بما الشيخين اللغو أبا المرين عملوا أي سميين وهم ضدك ايمانك يعمل كالصالحا لك, لك آمنون وقوة آمنة في الغرفات قرارك السريع قلال كالصراحة النظر بحيث يأمن كيه وحي آمن كيه من تنيئ ما يكرهون من المصائب والآثاء وحكا استقعوا أي بصدع هديته المرض هديته العذر هديته العذر كيه من تنيئ ما يكرهون من المصائب والآثاء قال تعالى إلى الحبيل والذي نددك يسعونك الشقينا وشقا ما في آياتنا في اظهار آياتنا ايات للبرينتود اني ددك الله كيري ايات سالنه يا إي حق اني راحان يعاجزين حاله وكو اجس اللي قدره معناها قوه املاير إن, ان ان اود ان ان قبلنا اولئك قواسم في اعداد اعداد الحديث قل ما بقاصو بارا ان ربي ربي غير يبسط وواسع يا الرزق رزقك لمن دوره من عباده له يد النيسال وكم يد يقف كاسه ويقدر الله ويقدر يا ملش يا دقالها لمن يشاؤقف في من يد حال في يده واما انفقت لكن قربك الايمان عمل صالح يو الها يوافق يملك لو سيي دا عبو عكاشنا سيستراد ديال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملي كيو سو دعوه الفقراء والمهاجرين و يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهاب اهل الدثور بالدرجات العلا خاصك لو ضفتي هانت بالها وهي لا تيين درجاتي سرى الجنه ما وخصي كذاك واحي كل حي غير اذن يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم هذان الى ذات بدني ساعو way tacsaddaqaan bixidda amruu maantii waxay ku dambartaan maahane ee kale sadaqaynaya waa xajilaya wa cumraisana masakiinta deeqaya adba may horayna ana roohumahann nabiga markaasii in ka in ka dambeeyo imaan kale hadduusan samayn ayado kale dayni قولي وحا سميردا صلات كاستمرك لا بخو صدن يصدح قر سبحان الله إله صدن يصدح قر الحمد لله إله صدن صدح الله أكبر إله بقول الله إله لا شريك له له على شيء قدير تي لا فرستي سي اي رغاس القلق صلى ان شاء الله Ma ei saa veel midagi teha. Ma ei saa veel midagi teha. Ma ei saa veel midagi teha. Ma قال تعالى انه وما انفرت وهالله بهذا من شيء شيء حاله فهو الله يخلفه اي يخلف لكم بدلوا كثيرا شيء ان كان بحران في الدنيا واخر واللغه بدله ادونك بدلوا كثيرا اخرنا واللغه الى و الى سبحانه وتعالى والله وحوان ده بد او كريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديثه صحيحين طب يا بني آدم، أنفق, أم... أنفق عليك أنفق، عليك. آدم أن وحكو وحكو... أن أن أنفق عليك إن آدم بحي أن أحكسيه وأن يظهرون كسيه وأن أحكب بحي أن أحكسيه أنفق، أنفق عليك صلى الله عليه وسلم، حديثك صحيحة مالين كستة لبما لقى السوداء مالين كستة وحديثك بخارج المصر كل يوضي اللبما لقى السوداء من قوله يا شقري سدل اسغنا الله ان يراه الله اللهم اعب مالك قد سيده بخديده الى هو قافسي شقد الله اسو دي يراه الله اللهم اعب منفقا خرف الى هو وقف مال في <تصفيق> صحيه بدل سي بدل الدنيا من اقرب على وصينا kaila ta'ala ilahu kuihri vahua Allah kairul rasekir ente vahri zahabaka kaila ta'ala ilahu kuihri vama arsalna ma'annam diri fi kariyatil magala bihli min nadirin midudiga illa ka'ala kaila eirehdeemul maahanek mutrafuha kariyatak eedillor rakhiri inna annagu bima dinki urseltum rüsulahilal laha sordirebid dinke kafirunak wakukukufriyannahek wa kailu wahai نحن أنك أكثر بغن أي أكثر منكم في الدنيا الدنيا أنك انكبت الأموال الماليين وأولاد الأخوة وما أن نحن أنك مركب مبنيين بمؤدبين أي بمؤدبين في الآخرة آخرة كوالو عدابة مبني قل له قل له إن ربي ربك يبصدوا ووصحية. الرزق الرزق جا. لمن يشاوك فقدانه ويقدر وكو عريريه على من يشاوك فقدانه ولكن أكثر الناس ذاتك إنت أبو بضانه لا يعلمون المئوك أن الله يفعل ذلك اختبار العباد إنه الله سيد السوري إليه إنه امتحانه Wama amwa kum Melki Numahan Wala Ole Dukum Aruti Nunamahan Bilati Mda to Arbimu kum in the way they gain actin idahiri Zufe من wing Illaman a mana la kiman a mana of kin fumeye waamile semi in la man a mina illaman a la kinovki akumeye waamile semeye sade an animal فالله يكذبك ايمانك وعملك صالحا इसकोoverline اللهم احصنا ذي جزاء به في اول مر لا لا بما عمل قبل المرنة اللوه اللوه اللعبه عملوا عيصانيه وهم ضد كاس إيمان كأي عمل كالصالحة يستطيعون داري آمنوا نواك وآمن أه في الغروفات قلبك الصالح بحجو دي, دي آمن كيه من شميع ما يكره دي آمن كيه من المصائل والآفات والذي نددك يسألنا كشقينا في آياتنا في إبضال آياتنا آياتك إنه اللي بريده نعاجزين حالا إنه قدرنا يعجسينا ان نأوذينا الحقاب أولئك كواس محترونا وقوالصوحة لنا في العذاب الحجاب كالإحليس قل لنا بك سوبنا إن ربي ربك يرسد الرزق الرزقك وأواسعيه لمن يشاو قفكو الدون من عباده الدوماتي سحالا الكها يبضر كلية لو لم ي شطف الض الددي س الكميدا وما وما أن فقط وما شيء شيء أن فقط بح من شيءش من شيء من شيء. فهو الله يخلفه اي يخلفه لكم وينك بدل سينا وهو الله ما خيروا ذاكنا انت وحدي ظافر كانوا غير بدل ويوم يحصرهم وذكر شيخنا سوبارا يوم ما يحصرهم قالا الى هاي جميعا ضمان حاله ثم يقول كدنو كليه للملائكه الملائكه اي عابد جيرين اها اولئ قالوا اياكم دينكم ملائكه كانوا وميه احيه يعبد دوننا قالوا ما رأيت في وحي رهب سبحانك إلهي و لك أن نستهين ابن غلاد و أنت أباك و لينا من دونهم علك كسو كالحال تطه بلكان مشركين توحيا هاين يعبدون بكلمه كلمه أكثرهم بدن كود مؤمن ركورد ما يصل إليهم شياضين فاليوم مانت لا يملكوا اوود بعضكم بل كن او كو لعبوده لبعض قبلت الكرو عبوده نفعا انشل بنفع واضر ليسو جيدو ولا ضرا دفه ضر لباتيو كليره ما ونقول وحن كل نهايه للذين قضوا ظلموا ظلم قصميه ذوق النار اغاب النار نار حركات التي نار ددميه كنت ما بهاش تنقدونك تكذبون علك بيندان بها نارقه اله خلص شيخ سبحانه غاله بس ذكر عذاب قلبنا ولا دين qalbiga horta laga bisleena qalbiga ayo ka dintay mujrimiin zalimiina ilayhin karam amarta lagu gura wax weeyaan waxa la soo shiriina wixii caabudii jireen malaa'iktey lekeena malaa'iktey lekeena suuratan نبي عيسى لكن مريم بنت عمران لكن ملائكتي لكن ضمان مركا سالي ايغا قيفا وحيديني ايشاري تاغي ملائقتي الملائك كوان ميدينك عاد مجي وكويديه جيره ها الله وعابدينا مشركين تعربن ط سنميال قرتين اي وحاي ليين سنميال كان وحاي كدغين ملائقتي ما دام ملك وحي الله سنب في عين ها هو يفعل ما ما بده الا ليقربنا الى الله الا نو دويليه مالنتي وبب هذه شيادين وشيطات الملائك تحييب الشيطان كيف يسمعي شيادين كيف يسمعي ملائك تحييب الكبير المقاني نبي عيسو الكبير المقاني دمان أوليه إلهي وكبير المقاني ويوم يحشرهم ويفكم شيك نبي صحبنا يوم ماري يحشرهم مشركين تروي لهي سوشرين كميعا دمان حالئيه ثم المركز يقول أرغب بكل يهي للملائك باقرتي على الحق للملائكة ملائكة وكلية أحاول قوة المشركين إياكم إذا كان ملائكة كانوا يحدثون أن يحدثون أن يحدثون أن يحدثون قالوا ملائكة وحيدة سبحانك إلهي يوكا نستهين عن أن يكون معك إله إن أعضاء اللي تشرك ومعبودك لأحاذا إلهي يوكا نستهين وكان نستهين أنت أعضاء ودينا أنك جرجاله معه A'neoraika aníma rahvaamale, aavad eeski paharabega kutelit. Kuh ilahena saletiga välja hävardia, aj Ali Truそして kouki aabudik k timp kindpang kutelit. Khridra ksavski teha peldjalite ajatak, v adam on aõhopš. flowerim unless ki on die rejuht, misomes chõebessysu ja اكثرهم بالغور مؤمنون اكو ورهم يسد ايها الشياطين به اي بالشياطين شياطين تخرج صنايع سم ملائكه اولى رهط كانوا شياطين يرهوم يسلم عابجري الا بكن ابونكم جوين مشركين وحده الملائكه الحاربنا قال النبي عيسى ان قال هو ومريم بنت عمران يا نبي عيسى يسلم نبعس هلئ عند المبد من اوه اني عابد بريكاي مراعب مبد اني هلئ عابد مريم بنت عمران اولياء الله بريكاي ياي ما انت عابد شيطان اصلي ابدئ اذا مركز شيطان العابد اه شيطان اللي ما لقيت تحابي نبعس عابد هوي دي عابد واعبد ابدئ ساسو قالوا خوان ساسو هذان الملائكه يعودون الى الالهه يروا اودى سبحانه فاليوم ما انت لا يم لكم معبود بعدكم قبلتين او اه المعبود كل العابد بعدكم قبلتين يعني, يعني كل العابدين اللي بعد انقبل ككل ااهدين نفعا انشل بالنفع واحترقوا وراء الضره دفعه ضره اباطيلك الى الماوي مركمسيو وحي كدحا قف لله كيف اسابله الهي, إلهي هو هو البكاء اوده ميدا وح اودينا عبد وانا صبحه ونقوله ان كل الهه لله الذين قضلموا ظلما صنعوا الشركا سميه دوك دنيه عذابا نار تحت حاجات كده التي كنت ما دهتتين دونك تكذبون الى بين دام بها مارتة. واليوم يحشره واذكر مبي وأمات ضادة والشيخ هكذا ديكتون هذه يوم مالي يحشره مشركين تإلهي وصاشرينها تميعا بمان حالئيه ثم يقولون لكم يا ربي للملائكة الملائكة هؤلاء قوانو إياكم إذن كمية كانوا آيين يعبدون إلينا الحابدان قالوا الملائكة الوحيدة سبحانك إلهي هو عنك أن نستهينا عن أن يكون معك إله إن عددا لشركة المعبودة لهذا إلهي Anta Adiga Wari Una Mure Nigare Natah, Nuwari Kawana Takarabu Ire K Iada, Inawana Wadigan Kawari bigan, aga everin. Minduri aega tenko hal attahat, badiske daye, Kanu wayah Mushikin Tanu, Ya Buduna Iri Audan El Chin Chiniga, and so كوي ركما يسن اي احايا بهم بالشياطين شيابين تا ايغا اشهق ان ملائك عابدين يقب عبد فاليوم من تبربي لا يملك اي لا يقدر محوذه بعضكم قبلتي يعني المعبود وكل اعبدي لبعض قبلك كله وح البيدي ن عنشا النئ ووج ولاض الجف الضرري بباتير كأية أود والنقول وع أ الم العبيير لل الذي كل ضلبضك السميية ض الدية ظ النار نارطة اگر كده على تمطة دمية كنت مدة هاجل اعلم تعالى الى وحيه واذا تطلع مركه لو اكو عليه مشركين فكركوا ذا اياتنا اياتكن بينات حاليهم واحد ابقى يبوه قالوا مشركين توه يردان ما هذا من قران كنقود اكو ما احنا ونبغ نسو بنى صلى الله عليه وسلم ما هذا قرماهم الا ركروان من من يريد دون ان أما وحيد, اما وحيد كان يعدد أي أيه أبعكم أبيلك وقالوا وحيرهن قالوا وحيرهن قالوا وحيرهن وقالوا قالوا وحيرهن قالوا وحيرهن مركي أيضا لردو العقل ما هذا قرآن كيوه قرآن كيوه لكي هذا ما هذا كل الله ينكمل دون أقنام معهم إلا إذكر وابن أبوه وابن أبوه كان مفتنى للصور بين أبوه وقال الذين كو يوحي له دين كفروا قالوا للحق حق أو إسلام لماذا يوحي كو يوحي له لما جاه مركوب يمت إن هذا وحنو يمت معهم إلا سحر وفلفل فلفل كو مبين بيين الإسكعات قال تعالى إلى أبو الحبير وما آتيناهم مشركين تعربت مع المنسين من كنتب من كنتب كنتب تيتمسونها أي عقرستان وما أرسلنا همان الدين إليه المشركين تعربت قبل كذلك ورطانا من نذير من الدين وكذب وإبانيين الذين قالوا من قبلهم المشركين تقريشة كوريين وإبانيين حقا والحال أيبانيين ما بلغوا كفار القريش أي سبقاري معشاراً ما الشيطان بك الله قيب يملك المدقى أتيناهم غالطي هوري عن سنة فكذب غالطي هوري وحي بانيين رسولي رسول شهيدا فكيف صدقه كان هذا ما كيري انكريك دي عن انكريك إلا وقال الله شيخ سبحانه وتعالى أجاب كأويري رب العالمين ونقول للذين ظلموا دوقوا حدافنا أجاب كأسئلة المدينة للشهيرة ما معناها بيت كبير او آيات كيرهي marka lagu dun aqiyo ku jees jeesaa aya ay hayr marka aad kaswomley aad kas hada wax wey ila midel ala no sheega akhlaq daradu way dadku la marka lagu aqiyo ما هو وحي هذا ما هذا من كان اخيرا القران كما نبغي كل شار ي هذا ما هذا من كان Idu الا رجل وامن Amma كه يريد دنا اين يسدكم يريد كيتو يريد كيريو اماه اماه واصنام يك ابري وعياله اضي اواوو ويقير العابن جيره ونليه كها تصخبه يدي لاخر انت سي ايقو دغاي نبي اسكير ما هايل وي من اسوت فحيتي وي ابي الله كسو غاري ان ضك قالوا قالوا وحيريه ما هذا من كانوا ماهان إلا رجل ومن نمكو يريد الدوناء أن يسودكم إلنكتشه وإلنكتشه عما وحي كان يعبد أي عبد أي آباءكم أبيالك وقالوا قالوا, قالوا وحيريه مركا آيات كاللغو دلأقل ما هذا قالوا ومستقبل على إقا قال قال قالوا دهورا لغاقفا قالوا دهورا وحيثي إضادة وقالوا وحيريه قالوا ما القرآن كما قرانكم لو دول عقله ما هذا كملت كل دول عقله القرآن كيدا كاشاره ما هذا مثل كما كدول عقله معهم الا افكون وبين ابو بين ابوكم مفترا لبين ابو تاي وقال الذين فانكم عتر ومستنه وقال الذين كن وحدهدين كفاروك غارود يلحق حق وحي كويرهدين لما جاء مركو ويمد ان هذا هو نور الاسلام حقي وإسلام منذ قرآنكي إن هذا واحد مهمت معهم إلا سحر وفلفل سحركم مبين حتى لا يمكنك أن قال تعالى إلى الوحيين وما آتيناهم مشركين تعبادهم تلير إلينا مركان محايرين وحيدين لأنك حد إلهي كتاب نقول سؤالكي لما يتمقونين يهودي النصارى وكفعنا لهم وكفعنا لهذا إذا قالوا وما آتيناهم مع أننا سيء مشركين تنمين كنتم من كنتم كنتم تؤيد من سناء أي أقلستان. وما أرسلنا أمر الدين إليه مشركين تعربت قبلك أديك النبي صبر وحرطة من مدين ودودك تنكرى إليه أبي أول وحي لك السؤال وحي لك أرامل كألنا هل غفر أديك ما النبي أخرا الله صدنا وحس أمراجل سيدنا وحس لغفر أديك وحي لك السؤال weli kitab la haykuu alu faraxadeyga waxaan ay ku faraxadeyga yaanu xaqoodan uga soo horjeegaan nabiro obe sheegin ilaahayna soo tijeen waaba ah hayu faraxadeyga ilaahu subhanahu wa ma arsalna umadiri ilay وها مرى هكا حبضا كحربضا كاوضضا امرى وانا كهرسني اي سويا ما يك اه وضرب اي مرى هكا حب يا خول بدن امر او اه رسول شي مدي وانا رميت على رك على يمين ما استمع لي اي بحي سويا ما ايوا كوي كتبان الذي وكادره من قبل المشركين تاع والحال اي بينيه ما بلغوه فعيث الرحل ان كفار قريش والحال اي ما بلغوك كفار قريش اي سكو غير محشاره ما شيء ثابطه لو تدي ملك مقت اي تيغرام قوي هر انسينه قالا بهره من القوه ونعمه دي وقبل وها ان سينه هذه غنمنا قوه حجه اوود حجه من عمره يا مالكه حجه ها والحال ايكوان بينيه ما بلا قوه اي سن جار مشارا ما شيء طوار مره تي لو تيه ميل كمده اتيناهم ان غالدي هرسينت fakee debu gaalada horo waay beeliye rusuri rusu sheede fakee fasilebu kana haa matiri ilinka quraanka waad dhegaysateene gaalada horo markay rusish beeliye mal ugu deeyo ma soo waaqoon kiree all waaqoon kiree haytin فانكر به الله انكر ما هين مد او وحوان خف حلقه في هذه والوه غيره ماكو كوعدي اللي كصخداون كلنا بقى 12 وايلى تطلع لما لغو اخيه عليهم مشركين تكركود اياتنا اياتنا بينات الحال اي واحد عطى ويره هذا قالوا ما هذا منك ما هذا الا لكن فأخذك كان يعدد أي عبداء أبوكم أبي يالك وقالوا الوحي لهذا قالوا ما هذا قرآن كون شعرين كانوا معهم إلا إفكوا بين أبوه بين أبوهكم مفترعا الله بين أبوه وقالوا الوحي لهذا المستعنف وقال الذين كل وحي هذه كفروا قالوا ده للحق حق وحي هذه لما جاءهم اكو يمين ان هذا ما هذا كانوا ما يول الا صح وفلفل فلفل كانوا يله اسكعت قالت تعالى الى وما وحي وماء اتينا مركه يله ابي اوو عن كسره قالوا نجا الين ما رسوله الله صابر اوشغى وحا ما قال لبي سوتجيه او اي كركان قال تعالى إله الحبيل وما آتيناهم مع الناس المشركين تان عربية من كتوبهم كتوب كتوبتهم كتوب يدبسون هاي أكرسطان وما أرسلنا أمان صواب دير مشركين تان قبل كذيغ هرطان من مدير متؤدد وكيدموا ويبانية الذين قالوا من قبل قريش كهوريدي والحالة البانية ما بلقوا القريش أي سنجارين معشارا ما شيطان بك الله بك مالك مدعا آتيناهم كويهوري من القوة والنعمة وطولي وطولي ونوري فكذلو قالتو هلو وابا ليه رسولي رسول شايده. فكيف صدبو كان أهذا نكيري إن كيريدة كل النبي صبر إنما واحدة ماهن أعينكم واحدة إن يكون وانينه بواحدة وهي حلقة عربتا انت وما ويند استقته لله الى اهديت سب مثل الله والله راح على اتين استقته وفرقت حالهت مد مد استقته ثم تتفكروا كبنعى تفكرته ما بيصاحبكم صاحبكم الصممع مين جنات وغليع اين هو ما هو احصحتين معها الا النذير وديك لكم دينكم الى دينه بين يدي عاد ابيكاه الى دينه ان كان عاد امامو دينه عاد كون شديد العرب ايذا القف كست المؤمنه رب كلها وخاين القلمره المسلمين تبيري هدا كل ايه ورادت على الكوفه تجر بذيلها على حصاط المؤمنين ايد فاستو قالك سو دبتي وخاين سنتو جيدايه عاصيالكم المؤمنين وخاي طهي... الذي هو هايل سولا كاخ وخاي وهو صلحان دي ايهكم حق الله راك معاك بربغه انت هله سميه حقا لغوينا الهي انك فله إن هل شيء من الامرات خوف والله كارما جات ماشي ما كاتقيدو اسك صار وحان اه كاريو وحسك ايدي وحو ادسك ايدي هادو حقيه ادا قصار اي ارينتاس دا حاجه دكتور اله الدفن في ميكوستا فكر مولا انفا الدين صلى الله عليه الىه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 اذا احد كيسعواض اضعدوا الجيب ابصوا طرفه اضلاءه المرايق ان كوضع هيرا كوضع عبدر مركز صوت عقله وحس قلع صح ولا غير قانون وحق وما باطل اذا تفكرت ترى الهيئه قف كان هو امره كان يقبل ما اسكر راديو كان يقول كان يقبل لي دغه ان قل ولكنك تصوم با انما واكل معها اعيدكم واحنا من قوه منه بواحده هل اهنا ان تقوم وهي عربته ان تقوم وهي دي لله لقد ما هل كو اختلاف كو تاجيلدي ما يا سكدا وخاص الى هي درتس هو سكت مثلا والله حالتي بدك بره واسمك انا مثل الشيطانه صبح قال اهو وا وين كان سفير وين بيو وكهاء عالوينة وفرادها مضمت حالته يجب أن يأتي أصدف الله يجب أن يأتي أصدف الله ثم لا يتكرر كريه تتفكر فكره ويجب أن يكون فكرت أن أحدهم من هذا الأمر الله عليه الصلاة ما بصاحبكم ساحبكم لأنكم أصدف ممين شنة وعين وذبته وعا وبربقان للسنين ثم يالفارستين قال له أهل الحانرة أن رحم الصاحب وهنا لكي يسمع وهي الشاعر أن مجموع امره واختي بربره السليم بركه ان بربره اسكتين جاهتين جوه على اليم واحد من امره كف كف اه كفك يا رقفيص انت بربط اللي هو ده هو ما له الا جديد بيقول وكم يدك دي دي قولا انكم فبارا انما وقت لماها اعذكم واحذوكم وانكن بواحده هالارنما وهي هلك ارنتا انتم مو وين استذكرت لله الله برت سذكرت مثل الله والله حالته والفردان مفتحه حالته فما تتفكر قد ما تفكرت ما بصاحبكم ساهمكم اصغر من كلمه ولي ان هو ما هو ساهمكم هو نبي صلى الله عليه وسلم إلا مدير الديقه لاكميدينكو اني ديقه بين يديه علي انا قهو ديقه انتم علانين سماع انا كل شديد او انا ما بسوبر ما سالتكم ما شال على شال هي سالتكم اني ويديستو من اجر العجره علىويه فوق الشاي غاص لاكميدينكو اني Inna athriyama al-athriya aniga ujradeedu ma aha illa ala Allah wa huwa Allah ma ala kulli shay'in wa huwa al-baba shahidun yaqdi fuwa tuura bil haqi haqa ala may yash'u mir iradi qafdu dawra waxiga al اللهم غيوب غيب يالك مثل كبالك ابالك بدن وي كل نبي صبار جعل حق حق وما يبدو بعضه بعض اليشكينا صواب بالله وما وما يرد صلي على ما كل نبي صبار يمبالثوارو حدنومو فاينا ما وخر ما عبدوا وحن كلبا على نفسي نفستهيده كركيده واني تديتو حدن هنورنه فبما فتداي هنوريده بلا كسرته اي قسماي يحي يحيونا الي عن الرب ربي جاي انه الرب جاي سميع وعم مقلبن لاقوال الى قريب وهم على اذن ودعوه داع اي ان جي وقفه باريان قول النبي وصحبه ايدان waxay ilaahay nabi saaxibaa in uu cadeeyay mari oo yireen oo waxay raacatay faamka tawaha kamid ah nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu jiro kubbixina wuxuu ku daraala habeen iyo mal ku tageeyay dantiina oo waxay in barra fiisaraad rubu soo deen gaarsiina hal shil طرام طرام مايشين كاو اوتشي دليزيسكرا شقو ما قما حبيب يا مال باذنكم ينتاجي حال شيكمه كرسي منكما مال منكما اوتشديس اكديو كا انت قولوا لي انا صوبال ما شي على شي و سردي شيء شيء كسطه وسالتكم اني ولي ديستو من اترقو جرهاري فوالا قد يديكو ليس ما انا حابلكا سلك غير واحد اللي هنا خد ما عبيتن قفا عرفت وحي قفا قف وحولين سخانه جنه مركزين هذا اول ما حسيتش حتى هذا قادو معنى ما عبيتن سوماتي دي واحد واحد انا لو خدام واحد الوي ديس يديك قاطع انا ايوه راح باوي بس حبل جبت بس شيء او اي واي ديس يديك قاطع انا ما كنت دور واحد الوي ما اي شيء شركصه وسالتكم انا الوي ديستو من اجل ان جرح حالي يا ma shay ala shay diisa alqur'an wa diisto min actri du khurahaala u yahay fa huwa shayga suuqo dhikri isma'a in ku taatu idu ga nin sugana bay in actri ama actri ani galu khuradaay bu maaha illa ala allah in koo ti sayaatay wa huwa allahna shahidu wa mi taala ana ala kulli ari tu sido ko ba mamwe kule nabiga soobara inna rabbi rabbi ge yadifu wa rhide o wa tuura bil haqi haqa ala may sha umikradi wa hala niftahay yulqir ruuhan min amhi ala may sha idad waxyiga قدر نافق سو با ان رب الربي يقذف واريده بالحق بالحق وحده هذا الولد هذا حق واسوفه على ما يصوم العلاج قف دور عبددي سكمي الله من غيوبي خاف لبعض النظر الله من غيبيات وخله عبد الله كقرصوا الهي وميد او قف دورنا وحيق اهلك اوه يا قفك او مع الى قراننا ربك سوبر جاء الحق حق ديوي قرانك يا اسلام نمده وي وما يبدو البادر شرك يا باضر سب لله والله ما ونا يعيدوا ما صلاه الله ما صلى الله عليه وسلم ما عرفوا ما كفرت قنصبو وشي متصاخرتوا تصرميالكي سرنا كعبده ودابر Pred일as tengo 2,8 pavad jaud, se only usarlastud valusatud logistud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud Ismu valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud valusatud لكن حطط ابو النفس هذه الا وهو وتصورها لتسمي اه وراح هذا النفس على الوقت المفكر فايما اوحكى معها فكر فايما اوحكى معها الظلم والله على نفسي نفسيده كلما اين فان ما اثم فان ما اثم على نفسي ن لمت دبي كدش على نفسي كل فَتَدَائِي انِجَهَنُونَ دَريدو بما كَسَبْتِ سُكُسْمَاي يُرِ إِلَايَهُ يُحْوِنَا رَبِّي رَبِّي غَي إِنَّهُ رَبِّي غَيّ سَمِيعٌ وَعَلِيمٌ بِمَا فِي الْبَطَنِ لِأَقْوَالِ الْأَلِدَةِ قَرِيبٌ وَمِنْ أَبْدَمَرُدُ يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ قلنا نرسو بنا ما, ما شيء على شيء الذي سألتكم آل آن إني ويدستو من أجر الأجربة حاليهي فهو لكم إذنكم إذنكم, إذنكم قاطع قد نجربة ما مجرء إلا أهل إن أجري ما أجري يعني إذن أجربة إذا عن الشقرة أنا شقينا يا دينة أنا إنجارسينا إلا على الله إلا كون وهو الله شهيد وامد ضالعنا على كل شيء وحوالبابا يعني أنه سمينا وإذن أنه سمينا وإذن أنه سمينا وإلا أنه سمينا وإلا أنه سمينا تقول لنا بك إن ربي ربي يغذف ورده بالحق <تصفيق> حقا على من يشعر من حياته ورده ورده Allahul hulumi ghaibiatu hiladumara kamqa wa midu ugalbada qalli qul lanabaka subhana cha alhaq haqqi wa ayri wa ma yubdiu ba'dun ba'dili yashki saw bilama wa ma yu'idu saw an wa al-zulmu ala, ala an وين يستدعي ترجعن هارون فابي ميحي فتى ابتدائي هاروني ديرو كائنوا بما كيسبت يو ان او وحدهنا الي عنق الرب الربجي رب سامي ونتمق البر لأقوال إبادته قريب ونمت قدو والأجباء السابرية هو الأكبر ولو ترى حتى تركيه الوقت يفزيقه أي أرقك بحيه ما كن الله لك سبحانه فلا فوتفك الشوء من عذاب الله إكافة كذلك الله أعيبه ما سوما وانخذوه وعلا من مكانه مكانه لك قرطيه مكان قريب دو وقالوا وحيبه آمن نوال فبيني به بالله والبكتبه والرسوله الله تعالى له وحليه وعما حقه الله تعيبو سمناتك التناور من قطان الإيمان إيمان من مكان مكان مكان مكان مكان قطان والحال أيها الذي آمن به قد كفر أو كفر به بالإيمان إيمان من قبل هذا ويجذفون أي طور بالغيب من مكان مكان كسو طور مكان قطان وحير الله لك رات بينهم الشركين يو بي انما امانك يرته ان شاء الله كما فعلت سنلغي سميه باشيائه قولا متى من قبل ان ظهرت انهم مشركون كانوا ادريا وحي اياه في شك وسط كفر شكوا مرين برنتك يريد قال تعالى لهم و لو ترى حدقه له اذ وقت فزعوا لا رايت طعما عظيما لو جوالت جوالكه جوالكه المحرومه هذاك اركلهم مالنتف واحد اركلهم اري وين لا رايت طعما عظيما فظيعه ولا انطرح هذاك اركلها ادوت الفلوس يقولوا لقد الليل لا رايت طعما عظيما فلا فوت فكشوا من على ليه اي كفكوا وهم اي بغصوا مع مطيع فلا فوق فكشوك من عداب الله الكف كما وهم ايما اسوماري واوخلو وعلى قبرك من كان المكان ولا سوقت مكانك القريب ده قر قبري الي سو بحثي وقالوا وحيراد الملك سو بحثي امننا به بالله و بكتبه ورسله صبح راسي وحي بين شريين المكفين امننا به بالله و بكتبه ورسله قال تعالى انه وحير وعما ال ان حجه وهبوا بصوا معايات التعاون في التعاون قاضى الشو القمار اقطا ايمانك وقفت مع إلى وجه سبحانه، وعنما حقه، وهم مؤوسوا ناري التناوش قانشو الإيمان أي قطان من مكان أي مكان بعيد فكو أدوه والحال أي نهدي آمن نبيه قالوا أولي دور حالين والحال أي نهدي قال آمن نبيه قد كفروا أي كن, كن فيه به بالإيمان إيمانك من قالوا هذا كهبك أدن يجوه هو يغذفون أي طولة بالغير ذلك من Terimah is not able to start the interaction of your surroundings? فخيراً من هذا في such as far as possible لقد Arduino whiteいました فحصل لك وكأن Grazieie mostrar perk of prayed, if you ZESS tive Carbonika, or Ag revenir, to check guys aside from marka wax aad u jeedi marka wax ku tooto kana wasuusha laa maati ma bilghi alla marka fiiri haq iyo ayadoo oo koono jahilil ay wax ay daan wasif ha galku او سيبو تشهدت هاي وخران كوشيش قف كان قف كان صوتك ما هي هذا قالي سانفاطت طق حان بل حد كدفا بل حد بل حد ما مستره وصرقوا كاب اساس اللي جاي راك تمم بالديكه وحن سكون تشهدو وشيشه ها هو قف كاع راه يوقف اذا من مكان بعيد المكان ف والمكان بعيد بلدهم عن علم ما يقولون سألت بلانا بغلو آه والمكان البعيد ومحي وعن بلدهم عن علم ما يقولون وحيك هذا ليس عن علم الذي سيكرف به قال تعالى إله الحليل وحينا وحينا وحينا, وحينا بينهم مشركين تايا وبينا ما بعض إيمانك يقول لأيه بينهم مشركين تايا وبينا ما قاموا الى سدلغ سميه باشراعه فضل المدكه غالب من قبل يهرت انهم مشركين تو. كانوا اي كانوا في الدنيا الدنيا وهي هي في شك شك وكوسغ شكهم مرين دايكم بالدق قال تعالى الى وحي ورب ترى ذكرها اذ وقت فزعوا اي ارض بحير وقبورهم كانت صبحيين ورات طمرا عظيما اروي الى واخرد فلا فوت فكشو ومن العذاب الله إكفكنا اللهم نصرنا واخذوا الله تعطيه من مكان المكان اللهم تعطيه مكانك وقريم دو وقالوا وحيده هجي آمن نواه هميني به بالله و بالكتبه و وان الله اين الله حق وان الله اين الله حق يرصد معي التناوش قاض الشؤن القمار اقاطا مما كان مكانا يقاطا مكانا بعيد الكفر والحال اجل ما من امن به قد كفروا أي كفر ايكفك فيا به ايمانك من قبل هبطكم وهم يقفون على توريجيره بلكي وبكم ما مما كان لايكتوريجيره مكانكم بعيد فوق وحين والله كرت بينهم مشركينته ويا ما شيغي اخت هنا ان شاء الله يك كما بأشياء قوة اللهم اتكاها من قبل ايانه التوسيل بيسمه انهم مشركين تو كانوا اي كانوا في الدنيا الدنيا واي اهاية في شكك وشككو صبعا شككو المريبين دارين كرويدا الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه <تصفيق>